قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا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 فحبطت أعماله فحبطت أولئك الذين كفروا بأيات ربهم ولقى. فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آيات ورسلهذو إن الذين كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا فيها خالدين فيها، إلا يبغون عنها حوالا. اللهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.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 فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَمَنْ كَانَ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا